وَمَا آمُرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَمْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الظُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَقَرٌّ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٌ في مقعد صدقك عند م rankي مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القران قَلَقَ الْإِنْسَانُ عَلِمَهُ الْبَيَانُ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ وَالسَّمَاءُ ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخفر الميزان والأرض وضعها للأنام في 124. والنخل ذات الأكمام 125. والحب ذو العصف والريحان 126. فبأي آلاء ربكما تكذبان மில்ல்ஸ் கல் லமிரி بِأَنَّ آلَ رَبِّكُم مَاتُ كَنِبا